تله قلبك اللي ya ryo ma kallat hal halo sayf alba kan burqa hama al haftat تشغّل من البدوي شط حسدات الوفا يا خايب كم مدان بودي قد نواخد يا شاهد القول شلي قولي والحفاير ad عليهم مزلن قاعدي واضح نايل ما تخطى والنجوم طوقت قه والله اني من غراه جيت ازائر من طير بالواصل هناس هناويت به وحده هل الدمع واكن العبايد هل ضيقه بصدري وطنت بصدري وطنت به Horsak zektotik gutte filtruber Bibo спортzak hadi بل دفن في وسط الدائره من شجر موري ولا